يا طباوي يا ابن سمعان انا مستغرب حيراً دعياتك وعجيبك وصلت لي كل مكان وكأن يسوع قال لك يا سمعان انا بعتك تشهد عني للناس دا الان بي يرفع اللي خدمه ويكرم اللي كرمو وانت كرمتو دلوقتي بيكرم اسمات يا طباو يا ابو ناس معانا مستهرب حيرا دي اياتك واعجيبك كلام الله مهوي وفالبه بيخبي لانه مهما امن بي من بعد المتهوى ده الليك <تصفيق> ليل الحياه يعني يا فرحه يا هنا كل الالم اللي سافر وخلاص راحوا ونجاه <تصفيق> يا طباخه يا بنى معنا وعجيبك وصلت لكل مكان زي ما لرب الكون ذكرى السدي بالدموع وعبايا لحد اليوم يا أخميم يا شهيد الله 난 انك والناس عرفت اسمك يا بونا وباجسلك فيه الشفا للمريض يا طبوب يا بونا سمعان انا مستغرب حيران دياتك دي وعجيبك وصلت لك دام الله صلي وطلب عنا تملي دي صلاتك بتخلي عتمتنا تصبح نور لي السماط الباطي السمات تدي استجابات انت عندك صلوات تشفي لقلبي المكسور يا طباخي يا بنى سمعانك And I prayed